بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا انتم يزيد في الخلق ما يشاء كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء فن سین من سول ویلاؤ تلو ی dilu defend the warning يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر میرا پی اجلی ری کب پہل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين ولا ينبئك مثل خبير